وَإِذَا خُشِيرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَكِبًّا أَوْ كَانُوا بِعِفٍّ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْم أم يقولون كراه قل إلي وهو الغفور الرحيم قل ما كنت Uh, قل ان Mão وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَا إِفْكٌ قَيْمٌ Well, her at <laughs> you